117. لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 118. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار